استمع وأعد ثم لاحظ قراءة الكلمات أي أن لم كم لو من إن هل كل قد قم قف هم قبل سوف أنت بعد تحت قلت كنت ليس عنه منك